أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإننا يهمنا بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم.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 يوم تشهد عليهم أغسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أقول بالله من شان جمسم الله الرحمن الرحيم قبل كانوا عواد aya dalwaan ee koobay ku midaa suuradda nur ya ayuha alladina wari wa saacada ifti fi aayada 22 oo ilaahi subhanahu wa ta'ala kubad oo ku o aya weelina soo saacada allahu ya ayuha alladina aamano dadka iimaanka laga helayo qaata tabicuhu raacina خذواة الشيطان الشيطان كودوين كيسة ومن ر ومن روح يطلع راع خذواة الشيطان شيطان كودوين كيسة روح الساعة فإنه شيطان يأمر روحه فريج بالفحشاء ثم يندو فريج وفريج إذك يروح وقسم بين أمور وفريج وعكسه فلس وحن وهذا لا لها والمنكر واكثر شرئ بي عقلها حجس كنوا منكر كوا شيطان كفاررو اذا عود دين جودي marka wadada sheedanka raacin oo الإسلام islaamka waa سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala oo qalae بين bariyal kadi aqub baan وشيطان oo ay ka aqub samayne oo sheedanka waxa raacinay dadka kala diro oo qaybtoob qaybta kala oo oo qoro wal walu gudhowa saani oo wa balaaye oo wa kaas marka wado sheeydaanka raacinaa qaliis xana wa taa hadab sheeydaanka waday sa raacdan bayna waya mur bill شيدان ruu بالفحشاء sheeydaanka raac الروح uu بين ya mur bill fakhsha عن amra wiraal ruu amra baan aburku amra weey xun oo dhan oo aan ilaay jooyno مرحبا شهدان كثرة صوحة الدين فلنا ولولا فضل الله عليكم بالكثر العين حديث السجدين فضل إلهي عليكم دشين نوير ورحمة إلهي إنه ذين حج سادين الجين ماذا كا ما, ما من منكم حجينا من حد أبدا ولي الجروب نضيف دم بلا أنا ودم بابين وإلهي أنا عشين وعلى إلهي كل عين لواركم غير شهدان بروق راعي العين فضل dushina yeen oo ideyn qariisana toobada in ka aqbalin haday toobada aqbal ku jeeyo ruuxa dambaynta miyaaj jeer marka dad darwa toobadi waxa dadka sameeyay oo ka toobad keenay waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar dambana ha u noqon ya'idukumullahu an ta'udu limithl hadu samalka jeelin ilaahay inuu doqto toobada ka baraa هذا الدنب والسماعية هذا الدنب والسماعية مركضين الاله سبحانه وتعالى الجنن ويدن حرسة وفضل وين جوشي نياري وثوذين اضبرا لما اركنا زكى منكم من حد ابدا ولكن الله الاله يجزكي طهرة وطول كان اقبراه وفجي من يشاع الروح الدون والله والله الاله سمع واما قلبنا هذا الاله مركض هذا القحون اذكبوا وهذا الوين اسكير علي وهذا الحلم حال ko dhowowg yahay waxuna ولا wala yeeti بكر Bakar baa dadka soo saayaha oo oo ilay warar roolaga ay walalahaan baa ku jiraan soomaar maray dadkii banawo ka qayb galay oo mustahilno saaxaladii jiree ma mahaajirintii camera asagoo qodan jiray isagoo hayo biir jir sabannin weyn isagoo كان qabiiltiyabu جاء marka كاس ilay kan ka أيها دارة ويقول ويقول وحب من يوستنين انتا انساء وقال كدري لأنه وابن ألم أوبكر والله ان انا وليسو ولي الدوين كو انه كوب بيه سين انه انا وقوديني سبحانه وتعالى عيادا ماكي ساوب كسود جيو لا يأتري يصبع لن ولم فضل كدك كفض غبانه أوبكر إله وكفض بدينا ذاتك الله وحاول وامدنك وفض بغانه فوا منكم يذنك إنكم متض وصعة كان إلهي هو وحا حاجة حوارها واسعة هو هيستا لا نوع هيستا وحديه او خووديه كان لولا لا درجه له فادري قالو دات كفاديه غدن حدنا ان الله يوسفاه وتلاي الله وحسيه وحسيه او مال كهيستا يو صدرن ان يوتو اناي وحسيا ينه كدارن ولل قربا كو قراوه صاحب كها وانن مستخاو والمساكين بالقراب والله يهرتي بارس والمساكين مسكين والمهاجرين مهاجر istii bilaa ku yaa idin soo xad kaas sabo muhaajir abu caday iyo bentii aburki we gabadhu adeerkaw ka qeyb galay oo shaydan buu dayi sayo laakiin ay waxa tolaqbalo waa la garacay hadii la logo iyo muhaajirna fiisaha wal yahay fuu istaahad fiis walaysu haystiga waxa ay qadayaana ka jeesay waxa ay شلا دم بقاعد على الجعة شاء إله إنه كود دم بالعصاس وقروانة ذاتك وقود دم بالعصاء هذا استغربوا القاتل عسيد وعليه الصلاة والسلام مر كعذر زوجك سيف نعم يا حبي نعم يا حبي بقول أذ يأذ وعي يشري سيورون هو حوي يثقف عن وهو بكر ألا تحضون منا إنجارين عياض أن فرلا لكم إلهي الدن بجيزن لا والله غفور الرحيم إلهي روح الدن بقول بقولون خالص تقول ما إن الذين قوة يرمون المصنّع دمّركا عشّفات كذين لا أنقون قوة قد فيه ذينك شرعيّة القاتلات إيه اللي وسند ذين لا يوحى من وقلب ورق مصنّع المُؤمنات إيه النبي يسيا كتاب كسرني هو دمّك عشّفات كارق قد فيه شرعة هو وصنع وذين ما تقعنا وقافل وذين لا ماء حرصنا قلبك ورق مصنّع ووحاص إلهي بسم الله تعالى كثويا الإيمان به قلبه قبله ماشو واحا قصه ودعه لك يعني رؤى انك سيجري ايبوحا قصه كراه كيوي ناصم ايو المؤمنات الهي هي كتابك هي رسولك سره ماسي هو ضدك الدمار فانه عاسا قد فيه وزناده كشاكي لعنه في الدنيا الدونك هو الغلع نضايه الهي على دي با قدره ولا اخرتنا هو الغلع نضايه ولا هم عذاب بيليه وعليم غيم عذاب غيم وكوان تريدك اليوم معلم بعذاب لي aymar khaatifori alehim du'a arsina tan arabado ararka ku mar khaatifori waan ka qiyaamad arakaad ku aadayste oo baanta ka sheegayso ku banaweysaa ka caayso ku xamaneysaa ku qadqaysaa ila sharka ugu baa ararko ka yimaada ayagu ku mar khaatiforayo wihi aad be ay و يدينهم قعمهر و يرجوهم لقوهر لما كانوا يحايا بيكم من خاتفوه يعني لما قوصنا يقول مالنك أسأل إذن العذاب أي قوة من خاتفوه جركة يكون يقوم منهم صنوه لغاية قصة عنه يقول يعرفوا كل شيء و أصده الله هو جركة هو شق البلوم يومئذ مالنك وقيامته يوفتين وقوفين يورنا ميسيرايا الله و إلهي دينهم حسابته الحق أور الله حسابته أوم wa hawana lugu dare waxa laga jarin laga nastaadin ay si dhab الله u هو ruux way yaraamoon markaan taa tagbaayaan anna laa ilahe illaa huw ilaah alhaq inni almuwadd waxba inuu san ilaah kus diyaarin oo wixii ay sameeyeen waxan yahay markay فقال الله سبحانه وتعال عائفه الله بريال أضياد الملكة وراء وحيالها أبشاء الإسان صوائنا يسوه الله إلهي رسولك إلهي مخلوقه وفريض قلعه وفضبهن إلهي ومدهن أه حافه الله سبحانه وتعال مركا وانكوهن للخبيثين للخبيط هنا تقر وانكوهن بقياهن اسكاله وكوهبونهن وكان سمعينهن الزاني لا ينقع إلا الزانية والزانية لا ينقع إلا ونبي الله صلى الله عليه وسلم بلها يحاسو غدق لها واحد الشيخ يسان روح سميون والخبيثون فقح من فنة الخبيثات بأس كلب فعي كوهب بجيان أو وكع وحفن رصة دائيا كوهب من حمضة عليه سبحانه وتعال aku soo do teleekow aan min ka weenayso in aan ka hadlo ilaahay ee seenay naagta goonaanaysa sannada soo hees sunna ilaahay rax sunbu qortu u geeynaayo oo isku ad booyin iyo tayada hawenka tayibaadka oo amal kooda iyo aqoode iyo fiil kooda iyo qol kooda oo tayib tiyo nadiif وطيبونا حقا طيبينتا انا لطيبات بيسكيه او انك وهو انك سنو طيبينتا او وراعي كاقوة وطيبينتا حقا يالدمر كهاء مبرهونا وعلى قبري مما يقولون وحي مناققينتا يقوى بانا وانا يكوش اقا يام وعلى ورزقهم كريم وعيشة بيكسر الدكتوري وصوت طيب لكن هو عام وعيليهين هين دمدقوا وقضاكوا لان روح ان دمدقات عين مالها الهي ينصي وشتقي واناكسان والجنة ينفق أي ليه ايه ليه ساصلوا ابنين يا طيبات اللي طيبات كيموا هاك وين هو ايمن ايامه الطيباته الخبيطات حضا لرسن الحن الخبيطين با اسكال لنكم حنبا وحنبني انها اجروا عمان لو يقانو <تصفيق> دلو يوزاني هي لين لو دواكي تو غايو زاني هي وخمرقه هي وصا صا هي وكاسو موريان كان ان لو غدو هذا اللي قوما الخبيثه هو رجعوا من هذا لا فهم بيتكلموا رجعوا من الخبيث هذا الحنين لو داهيلين و توق لو غدو وخاين وزاني او شاي وخمر وطيبات للطيبين طيبات حالكي وناق فاه للطيبين حق وناكسن باسكال وطيبون للطيبات وا شؤكون وطيبه الذي وناكسنا للطيبات هذا الفعال لو إلهي أن الى ذكرة لا تدخلوها القليل بيوتاً قليلاً غير بيوتك مغوريه انها نهائن حتى نسو إلا تلبسانه وتسلم على أهل عادتك قليلاً اسكالها عادتك السلام عاماً لا بضع إلا اسكد بستانه سوري جاء اسكال جنيه عليه سبحانه وتعالى سورة دانين وسورة احكامتك دا للضانطة وانا جنة واحداً سورة كاللوشة يجنون بغن هيها سورة دانوالغشة ayay ilaayeen subxana wa taa ku shaqay atana kamida hade guriga iska galin baalish subxana saada wuxuu noo aqin oo xina nagu yeynay ragab beer nin ku yeyn daga beer siiyay le skaayl magada inda ay guriga مرك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فلا يضربوا روحهم من كوا لا تخرج الجريمة بيوتا جلية وغير بيوت وعيان كلهم قري قري جانينها حتى تستعيني سوء إلا أتقينا طلب بإسана على علها عادت كرك السلام وهذا إذا طلب كي يتصلمن تياه حرية رسولك صلى سلام تعرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا طال الغي الجري waa rikum khayr walakum min qarib inta indow wax ku dhex ilaahay oo shaydaanku idin fustiraha oo qalbiga waxa midin gelin laha qodod aad ku dambadeeyo aad dambadeeyo qodad kaan waxan la ilaawkaan xuna فيها guri أحداً hada turhna kowidan guri falaa dadhu ma ska gara isaa iyo cid ma joogtay wan galay meedays falaa taquluu guri hagaayn hatta yidan laqbil la leen kaayd mayow wan qiin abdalla idin ku rola laqbil jirru nagaa dilu gudoo farjiru adur roon naga qoodo adaa waxba qalbiga ku gayd adaa wankan dibo arkaynin iska noqow هو huwa nqad kaashaa aska la kumiin dahiraan badan lo ku لا لا يمكنك أن تكون لدينا كلها انت الظاهرة يا دبنا ما كانت القول ذلك السلعينة سميسان ما كانت القول أذكر لكم إذا انت هلتان والله وإلهي بما تعملون واحد سميسان عليهم ورقياي ليس ما عليكم تشن الجناح الدمب أن تدخلوا هناك قشان ويوتا قريوه وغير مسكورة أن فيها قريوها تحروا لما تحروا لما تحروا الله عجل الجري nabu man kaane oo waxa ay wadaa aragtida iyo yaqaanan oo dadka ka soo laamka inoo gaadhay wadada haddaba dadku maraan ayaa guriyo la soo talagalay hala mid ahay oo ay u soo maraan hotelada oo kale dadkaas lagu tarayay kasoo galan ee waxaa lamida baqaarad waxaa loo tagalay roono isku ma qaaway baqaar kidaa isoo laysa aleekum juna an tadkhulu buyutan ghayra masfuna tin fiha waxa فروه حكوت راعاني يقوله محمد علم مهمنين مهمنين ترجع وحكت ياخدو من الأفسارين ده هذا خاصه ودي جن وياخدو فلوجان فير جانا حف الذينه الجنان حف الذينه هنا القاويان ولا عرقان عرب ما ذم قطه لا ولا حف الذين ده اريك كذا اسكار له مطير تام باله هنا انده هذا دمر ككل اوان ايان اسكار راني هؤن كسائر كان ساسا الله خبير ونايسمه عليه ووريه وحايستماني iyo sanan caadi wiilaa ekowarna iyo baan awr iyo waxa hada toobadalkeenayo soo no soo gooyayto naga ha xere jinaal koowaad ka bilaabato aragtidaw waxa kanin ka muslim ka ah raagu ka waray jinaada say u bilaabato fanadratun maalka ugu horeey ka bilaawana sidti saar markala saalkowa laysu ka adaynayo ilaa isma yaqaani fuma wuxuu u dhin markasa raasac orre iyo nadar u warees fabtisaan labada rood ee isma yaqaanay sidex galaan oo ka soo is qarslaana baa ku hay in la balama ku hay in marka la qay iyo xaraamta ay dacwo baa marka asbaabta keenta ka soo naga ha fiiri qolul muuniga وهذا قاع كعكة تمرق ولا غذاء مكسر لابا إلهي وحوسية إيمان ومن عنك صدر يوم إلا قيامة إلهي كسيني ناس رسولك الأول صلى الله عليه وسلم عكر الله ورسولك سهم مسموم من سب إبليس فلم تعضوه حاجريه هذا في رسالة نعيه في رسالة أو أب إيجازه واللب سمايسان أو إبليس أو قلبه ومعلك ku بكي قد عيه الصماشناوي محلو قلبه ومعلك دواعبه ويمانكي يراني وكب كبه السمي مدو قلبه وحيه مرحا سيواسه وده نودي عنده وانا اندهه قلبتهه قوانك على الصير نوو ساك كوده دذكا ممنينة وعلي سوفانه وتعال سين الديني هي أسباب تهده ويمانين وان مرحا بارسه عندها اللابتون ذلك الساسة اندهه اللعبان اوو اينا ضدكا أو أنك أجنبي قاعد في إن رددك ممنين تها الله مضبوط بدون قلب يجي مع طهير ما يزنيه واتخيل عشام إسحاق إن الله خبير باحسنهم وقولوا واحد كتر من الممنات دمك ممنات كا يقضون من الصارين يجون النهر رعيم ما صعود لجان الدين فين رجع الجني بكه ويحفظوا فلوجهم فرجاه يبين الجن الكيلا ليان لا أركان كيلا ولا يبين ينؤمن والجن زنتهن ما ظهر منها ولا يدين ان موجه ينتهون قره الا ما ضر منا لما ضر منا الصحيحه وامرها قرص عبد الله بن سعود كفسري ايو و خي يدرو كسين دويلو كلاما لغيه او كلاما قاداو لكن سلاي قره قايسد دحان ساي اما وجهه هي كفين ما صحيح بوجه وماش وقرصن اورا ما ما ظهر قرينك ومريعها قرأي واحد مرة هنا كنت لقد كمه قرأي تاوي طيب كمه هنا إلا ما ذلك بملكي سراجة كنا لو قمتوا كذلك النقاض ووجوه هنا في فرينة هي كفين خمار قوضى سراء يقوه لا على الجوبين جاء بقوه على القنطة ينتع سعداء قال القنطة حيالان ولا يبزين يعني موجين هوا عنكو زينة هن قروسة ضوضة إلا لبعولة awabaa hin aadawd mooyeen walak tan كان kooyaan gurtan kan awabaa bixule tiin ninka qaba aad mooyeen ninka yada qaba aad iyo lan geeyaan oo horeey magu san kan hore waqo abidiga haway lan koo xajala muuqad haw oo guur koodu waqti أو بنائب علة تين، أبناء بعلاف ننكا قوة، ويل كورلا يد دليم. كواسويل وربنا من أو إخوانين، ويل كورلا كذا موي. أو بني إخوانين، ويل كا ورلا كذو دلعي، ويل كا يدور. أو بني أخواتين كوارع ورعشة، ويل كا يصير دش أو نسائين وهوانكا للمسلمات كهوا. جاره حتى ويسكح جالد الجارين ناقر، عورة تسم تسميس الجر كذ wa da ila yiri sike j zina tusi mayan me ra ka qina beji me badan o keenin ayaa jrew a ordan wa q ee a awen tu ha daha daman telor lakinta xaas da oo waka qsa kuwa ule yi e ubannais ila marknin kal hew a niistahinin ha we ko dan bu hawan ko yid قوة الضمر هو مميز، لينك الضن قوة، أو التعلق هنا قوة، هؤلاء كيس كهر عموميًا غير علبة أو أن من اللهين غير علبة كويحة جل، غير كوره ميرجاي رج، جاي رج أي له الذي يريد الطعام ولا يريد النصح، وكان ضن كهه، أن تكروا الدنيا هؤلاء ما بيقطعنا، كذا هنا حنوي وهو الحنوخ هذين هي الوضغط كم موين او الطفل وقل الماء يرموين اسكح الجاي الماء الذين هو اطفاش رو لم يظهروا ان طالعانه انبغهم فيرين او تنكرهين عورات النساء كوري هوين لكواتقوه كانوا كواء الماء يرضى فيرين ايه مالك الظهر واحد ما بيقى انبغ هاوينك عوروه فيرين ولا يضربنا بأليه يأينا قراعن بها الجنة اللي هو يقول لك في كل فنة ليعلم سلوه ما يخطينا واحد قليل من زينة هذا هو يقول لك في الساعة وصلنا إياه وانت خلق شنقر لحثان بي يقول لك في كل فنة يأينا ساسي أحايا خلقاء الوحل يقول لك في كل فنة يقول لك في كل فنة يقول لك في كل فنة kaba hagan soo xiyey shanqara markaas nur ka hewo gugu soconayo qallqalki shanqaray bayraan ragga isku soo jeediyaynaa atawa ilaahay ka weyn waxa la sameeyay jireen koraleer oo shanqar badan bay soo la oo markay dalka ku socaanayso oo ka shanbayay sare go'sooferiya wayna ka waq gaab gaabano dulka ku dhagano aan shanqar lahayn wayna xilad tool wa soo ilaalay jamee'an dadiba idan ka dhacee dhameenti ragya dunar boo ilaahay u toobad المؤمنون ayooh muuminoo dadka muuminoo cala ku sidna saadu xasan wiyaad idin ubaad baan wiyaad markad ogaato kaan kulbale subhanahu wa ta'ala wa qul lil mu'mineen hadh kutrada yaqduduna min absarihin indaha wasudaga way xafadana xiljian furujabunna ila ka ilaaliyan in la arkhaha ka ilaaliyan dadus ilaay hatta dadkaas hadal yeenina daahray mooyeen oo muqdayo mariya koray iyo wixii deeyada ugu talan gelay markaa ee ka qaadmo oo talagal aan la arkan mooyeen wala yaadribna hayala buhurina khimaar qodow marada sareba wey khimaar ala wa luqunta intaas aadna nasii iyo luqunta iyo waxa halka hayaan jinada oo yaqor qoweyeen ummoo jinniga ee bulatiina sagq qabmooyeen oo أو aabeed mooyeen oo waay bulatiina ninka qabaa bii mooyeen oo abanaayina wiilasha ay dhalen gooyeen oo abanaay bulatiina sagq qab wiilasha ayse dhalen wiilka ay de u tahay aadad aayada ama eedada oo ay xwaaniin wiilasha walaahooda mooyeen oo bani xwaani wiilkeedoo u tahay mooyeen oo bani akhwaatiina wiilka walaal او يتاري عين اكو نا وين كان غير اولبتي ان حاجه كرهين دمرك ومر جاي هر عود وكا طفون كان او الطفل المهاجر الذين لم يظهر على عود سنه حانك اولودان قال عني ان و يريدني ورا ينه بيارجيين روايين لدين دولكه او كو غراعين لي ظلمات في لوغ ما انا وحقي قال اني مدينا تينا قروحو شنقرتوديان لمده وتويل الله جميعا فهي دمر با الى طور أيها المؤمنون الله على التفلحون لكي ترسلوا ليبان تاني وانكحوه أكوريه على ياما قوة أنكور سنين فأي يدمر بحوة أنكور سنين ورمباء أي مرضة هاو ومنكم يدينك الانكامضة قوة هواينكي نوه أنكور سنين قوة رقوه أنكور كاي سنين أكوريه هو هو كالمي وصالحين أنا أكوريه من عبادكم الدومين قوة هو ناكسان وخيرك هو صالحين تهو الدومين وحقا ويمائكم يكووا الدمرقاو الدمر إذا ييجانوا قبري كوا عرنا وكوا حرتهاو هن الله إلهي بغنييني فادوسيس سكر في عيني غني ما ضر كل حلو ذا وعلي سبحانه وتعالى إلهي بسقى هاي وعندما كان عبد الله سيد ياخذنا يوم الحين يجي إلتنسترز قفين نكاح إلقوها كورة زتان نكاح كان صلى الله عليه وسلم ترمي دي غايتي وريان ولي. على الله يعونه صدع إلهي وحسكوهج وإنه وكه محكم إذا المتزوج الذي يريد الحفاق والرعب بسريو دنتي سايطاي إنه زناب سكيلاري إنه قنوف وقناه يغنئ من الله إلهي لا من فضل فدلي والله هو واسع علينا وليستعفق <تصفيق> بغالي سبحانه وتعالى حيث دوران قال لبين لا يجدون الكحن حوالا يكون برسانعينون يعني وحباهي سيدينا مهر أن هلك لنا غرور الروسي هلك لنا haystay la iyo al-sukhani wa al-jinna iska door oo haysoon hatta ay qoonay mu'minuun ilaahi ilaahi u qaniyayna sadigiis ilaah ku warradiinayaad lacag ku dul qorataan xoro ku dul qorataan marka aad saab ku xoraysaan halka qoraykaan oo ay marakaday maamulku way miy cinmoo kireeyay adamo idana fakaateen ku qortaa xoro oo inta ay keenan ku xorayn tah wa goorma in caaymtaan fiin khayrna dad khayr ku taqaanan hada weenadi u aqli iyo salaax ii ku taqaanan inuu khayr raahi xaraya قالوا ليريه قد دينين واتم فيا مما لله ارا حوله ادغا لو شقينه قدنا وانه وحا وكاشف التراض يادلك كانوا وكسفان سو قفودته هو هوري ثغم ديه واتم فيا مما لله هو لله الذي حولها فتقي لا ينسي روكه سو حيستحق هو كان بس انا اعرف بعض مسرفان انا واحده اذا تغلى بكسي ولا تكره من ويديك اللي رجال كان منافقا يا قبل له كوكس بجيران إنسان أصل شقيه العائلة كانت سودينستة وديجة هلا وديجة ولا تكروا عتقفنا فطيات من قبلها الضمر علينا علب غاي زينا كوكس بنا هنا أذنا ذي يبدون يان تحصونا هنا زينا السكايلاريان لتبقى السدود رئيسيان عرض الحياة الدنيا نورسنا أدون بلال كأدون السدود رئيسيان هي أدون يدون ينكوها زينا كوكس بنا وأين كذرين الضمر وأين يكبرون الرؤيا قصبة وزينا كوكس بدول اللي وراها ضونها بين الله من بعد إلا انتل قصب كذب قفور الرحيم اسجدوا دغفوا لايغوا وبل لوالا قصبيط ولا قد انزلنا والله قد انزلنا وسود الجن إليكم حقين آيات أحكام بينات او على العدل احكام على العدل واضح بني سود الجن وما طرم بني سود يتصارع من الذين خاضت كه اخرى أي أنت انت تصارع ان كسين قران قد تصارع كجرو بكله لنا وورون مثلا تصارعوا الذين من الذين قيل انتصارين يا خروته من قبل كوددك سانانا ولا يناغور رما يا قدر يناغور كيقول <تصفيق> عليه ومو إير تم سود بجنة وحقل بدن نورين ينور إلى أوجه كان إلى المستقيم وقلب الله نور السماوات الله نور هادي السماوات مخلوق السماوي سبحانه وتعالى oo jira iyada iyo maraynta aanu soo kasto dhulka jabo muuminka iyana kasiyay oo hanooniyay Allah matal nurriisu ha muuminka nurkiisa matalkiisu selo biyay damirka hida ruuha uu ka loo ciyeyn matal nurriisu ha muuminka nurkiisa matalkiisu ka uu selay oo marka waxa وعندنا اللبنية كمشكات ودريشة وكال ودى عن رهي المنفذ كال دي بدى ربح سنان فيها دى قد عن حيالة مسباح إثبائيال المسباح وإثبات كيز جاجة تغرشده كودا حجرة أزو جاجته قرشده سناء هي دلالة سناء كأنه وحدهم على السير اللوسي في يوسافيوتاي قو دوريه وعاله استيميه في الموضة يوقضوا على الخريعة وعلى فانوس يدوى على ذي مهر يسعدين قاس المهشرين يوقضوا على الخريعة من شجرة من زيت شجرة جيد سريد جيد أصول مباركة لبركاته وزيتونة جيد أبركاته وخير كفرانه زيتون كله ايه وقش رياوي فانوس لا شرطيه جيدا تماشا كنته على ما أقول رحكا wala garbi qorhadacna ma oo aday qorax kasoobtaay maga qorax siicay qorax way aday qoraxnaayay way qorax dabay waysh meel bannaan ha way ku taalo mar qorax way way kuna a beer faru haya laga yaqaan hadu qorax ay wayn aad da u ficlanaa qorax laanta la shaqeyte wala garbi yakad way u dhawaahensaa saytuu ha geeda shidi deedu yadoo iska و لم تمسس النار دبسطونسي سريدو ساي ستاشو تا او فيعنتهاي او جيدا ساي و انا ساي حتا يلون دبل لو شيين بي مدوانيس ان نورن على نور و رم من كاب و رايت بو نورو على نورن. نور, نور نور دشي هو نور صار ايمانكي تقوا دي قران مركز القرآن كأذبراط أو جاران ذي كأبر إن كان كيا بلان إن كان ليه زياري خايف أصير جالنا قلب يعير سين نوري مركز ثريدة المحيط أيوة وعشرة دوا روح ممكن كأو لجوراني قلبي يمن كستويه مركز جورس مركز القرآن هي التقوادي هي وحده لما نور نور دل سال النقط وبنووي عبد الله بن هو إلى وعي مكعب مركز فسره وردي يتقلو بربعدهم فسيري راعونك كا... وحكوك الحدث قدومه خمسة أنوار شنور لهم مركزه ربيجي عمله النور وكلامه النور ومخرجه النور ومدخله النور ويصير إلى النور يوم القيامة في جنة النعيم إله سبحانه وتعالى صفاته هي نسيوه وينصفه ذي مركزه روح المين كله كا... ساسهو إيمانك في تقويد سياق القرآن كي يموي نور كده يعني أو هود وين هي وسك استيانه أو وديع إذا ده كي ممكن تا تروح علا أركف هرتيس اثنين كسر عناي يمان كيسن تو بعث حديث متفقة لا بس حقيقة هذي نقدى الصبر المشايك مركها فروض بعد أيام مالين مرن مساف وعلومها شلا ألفين وس ألفين ونص مركها لو يصير صعودين أيها يتوش يهور تواصل مركها يكرت تجينا متك عالكان متبع عين مركه يمان كول يخير كول يبطل على ساون نضيف ما الروح منه كان وصف الله نور السماوات الله إله نور السماوات هادي على السماوات بخانونه يوالد إله باللواط بخانونه كسرانه مخلوق كسرانه حجر عرق الجوامد إله بخونه مثلاً نور الروح نو من كان نور كيس مثل كيسه وهكذا مشكاتنا وك كي دريشة وقارفين سبحان أي طالد بوارد يبقي يلا يروح عافين على السباه في زجاجة وهو كده حجتاع بان ايزيانته كانا كوثاء افتيرو تايو مومنكا جيلكي يا قلب يسيو كا عبد الله وهانجا اوبني مكا كلام ونور ودوكادو دانو نو تانلو نو قوشا سنيا دووا خيرها وها كاسوبخا او ينهه كاسوبخاي او لغهه كاسوبخاي او عرو كاسوبخاي او غعما كاسوبخاي او لووا كاسوبخاي ووال نور انا له النور هاول قوال دووا خيرو تان خيرن كوما انت حم ابريه قرن اي اي با كو اغلب ما هي ياد اتورن الى ابو حصي انت حسكي كتاب واخنه كلام كراه واخنه افكار سنة دد بخير الشايلي خير بوصماي وكن ان خير بوك تحجيرات <تصفيق> مقرجه ماشي وكسب هوانو غريغ الى غريغ خير بو كسب هوانو وعاودو كتكنه القران واخنه اركان واو شيطان كفغي هي ويو صورت بغال وحشدان وقعر صلى الله عليه وسلم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 ويصير إلى النور. قبل عمرك تجانا النور توارك قبل لونه يجي مثل النور كمشك. ودريشة القراء في هوا حية اللي دريشة تحيرة. ولسنا وريبا على مسباح مسبح في الجاجر. ركود جربنا. الزجاجتنا دخلنا كعناق وكم. سلوا ندفي. وعمره ساحدي ودريج yuqadwa alhureenay waan waarweedo in ka qaldiisiy waxa khayr galay ee khayr kasoo baxay ee waka dhigood khayr ka soo galayo oo kasoo galay oo arab kasoo galay oo gacmo min يدا سمركة يدا زيتونة تنا لا شرقية معه ولا شيء كطع القراح كصبع ما ولا غربي وغرر المرة مويده فرع مرة مرة وبيهلك يكاد زيتها سريدة الحود وان يديه ما يسكيف تورا من فس السنار ضبيه صبرا يلا لشنب الدواني سعينا من كان وكا بين خمسة وعو نور على النور بواليس معاون صبرا كوك النور نور نور على النور. نور نور دشياه إيمان تغوضه قرآن كيه وكاس موعده وحصننباه قلبي في النوريين وقال له أنه يجيكي سور مسكيس كيما يهدي الله للنور إلهي النور كيسا وطسا ما يشاور روطة الدونو الله الأنفاء إلهي تصارع أي صميع للناس والله بكل شيء عليم في بيوت خقاسي مركب عمضة كاسي حاجة يجرم ويكعب على الإستان في بيوت بريه كجلة أذن الله إلهي أهد منه anta safayn qarloo qado dhulka laga qado oo iskala sii ah lagu xisaa ismuga masaaidada ila abdalla ah abasr radialaahu anahu ila masaaidada waxay samada iyo makhluka samada ugu ifaan saxid ko in ugu ifaan xidko iyo hadda kor iyo samada ifaan safa qiyamtaas ku ifaan mashruulka yar samada laga arkaa nuurko marka ragaasi xagee ku cibaadeeystaan fi buyut ايوه رسول صلى الله عليه وسلم انت ان لا يعداد قدرتو مسايد انت رفع ويذكر فيها اللغة وصلى اسمه مقعيس بلان اذا كل التسبيحين في القرآن اصلاح ملك هل كانوا اصلادون ويذكر فيها اللغة وصلى اسمه يصدح له وحا اله يقول كذا فيها مساجلة قريها داخل هذا بالغدو جلنك هره يوال اصاري جلنك الضنبابا في جالب اله يقول كذا لا ترهيهم ثق اصلا اين مشقولن تجارة تجاره ولا بيع بيع ما مشقوليو عندك لله اله ذكر يسفسي سكارو مشهوران تجاره ايو بيع وي سوقه هتاه تا تغان كو مشقول مايانو مرك وقتي لا غار او وقتي كور بيي كتاب ور هدغيسان يام هلكا كو ايتي كافيان ويلاي او غدوان لا وا افضل في الدنيا ماشي لا يقولوا علينا واسوقوا والشيطان كقومه ذلك ورسولك يخوق دنبينان الحكمه هنا رسول مره لا غل هنا او هارين سو شيطانك خدمه كاغي الشيطان كاجو او الله ورسول في جاره يا لا ترين تجاره تجارده ما مشغول ولا وأحنا قلش رأي ما نسقام ما مشكور عندك ليه تُكان كافي ما يوم ما في لازم أكسل تكتوي سبض كأو من نقص ويقان السلاط السلطة تُكشري له خلاهم مشكورين تجارة إيو باء ويتايزكى ذكرى دينته لقام مشكورا يخافون وهم مشغولين وحكي كعب سلام يوما مارن تتقلو فيه اي قد قد يومي القروبو إيو ولا صاح وقيامه ما نقص كعب صنايعان وخمسين ستادكت ممشقوران بالي سبحانه وتعالى يا دمكم مشقوران شاكيس كذا فنقدر إنك مشقوران حتى وين الجعالي وما الكي ودو كامل وياك جال كذا حجرا كمشقور كم مهيان السراد يخير كي مساجد <تصفح> وقوي رسوله السبعة يدلهم الله يوم الله دل محاكمي ذهاء في قلبهم علق بالمساء ما لك استوى عاد لا تظهركم مقيم مسائيكم بقلبك في جرو هو جعل يهو هو سهينا صلاه الله قيته او صلاه اي دافتوه او تكبيرته الله وحايسلا او ييريان او انو الله الى الثواب المريد احسن ما عملوا عمل كاي سمين كيفي وناكسن ويزيدهم عمل قال كاوخ وي فلاس بناي او فينا ولله كاو المريد اعمشا سمين ويزيدهم ار اول زياديو اي دونايا ان فضل الله ديرات كسو سونا الى جناتكم قال والله يرزق إلى يرزق ما يشاء فهل يريد هنا هنا جد بلا الله الرحبيه صرادي خير كي يمسيك ولا داهي ان ان رزق لوهلو تقوى رزق لوهو ان تقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قنا على ويشدب قاين دبن صوره كربان غني لو منو ادي الله وقلبي القناعه كبريه خلاص واخا ما قملي كنجي هو الله يرسل والذين كفروا هو الكفر ماك بالله قالوا النصريه كانوا رب كفروا أعمالهم أعماشهم تصالوا هناك كالصلابين وضرانتين وقراء بقيعة أو مالبنانة القصة يحسبوا أنهم رأينا هذا صح وروحة أمان ما أنبيهم رأينا حتى إذا جاه مركو يمهدون لم يجدوا شيئاً مثل بيئة موضة يحماه بيئة موضة يحماه بيئة رأم لا يمسوا حماه نقل مجتمع ووجد الله إله إبو هلاك عنده عمل كيش أكتس مثل إله إبو هلك ستاكت وعمل كيش إن عملك سوى صاصو كلامه عليه سبحانه ورب كان صور واحد من وحشية ولي السماء ولي الله ونبيكم بلغت لنا الذين ظل صائو في الحياة. وهم يحصلون أنا نفسي نصونا. فوتفه إلى في عود ما يختلف السابق الساكتش. والله سرعه الحساب إلى وقت الساكتش أي دقدقان أو كظرومات أو بيانو قال قال سفه يصارحه كظرومات أو كلام. مجد يالس وفي بحر ينبط بحياته مجد يقوم منه بره يكمل ويخشاه وحا دباره موجد ينبط لحا دباره موجد من فوقه وحا موجده كسره يموجد من فوقه موجده كالي لبالوحا كسره يهان سحاوه لا موجده دانه ضروري كسر يسا سيب الملوك بهذا ملايز ضرورة اصلا الظلمات ان اهد يا ادو الملوك بعضها ضرورة اصلا بركان فوق بعض إذا أخرج الروح ماذا ومشوا كجار، حدوث صاب صاروا يدو قعد عنده حدوث لم يكدوا دواء ما يرعه تجلكي سارك ماي، جلكي ولا هتعركن، لا عندي سارك ماي حدوث دخيل، قالكم ركوب حاسكود حجلاوي ماذا وقاسكود حجلاوي، قال ما راسكود حجلاوي قال كيف يعمل كيف، سلك في أنصام رك، إن نكالو قتالا دعام السدوس يسوونه فين لكم قال سووا ربعي، يتقالوا في دلومات خمسة شن وأنت عنده أنصام رياق، كلامه. ظلم، عملوا ظلم مخرجوا ظلم مدخلوا ظلم ويصير الى ظلم يوم القيام وكا انتذ منهم كده حاجة. ومن حكي لم يتعلي الله اللوم الهي الوثنوي للسجع نورا فمال من نور ملك رحص الهي النور سينه ايمان سينه وحاس كده حجده الدنيا اخر بارك هاس ملو هو ملو ملو أدونكم وملو أو كأعلى كيس وملو أو هذا كيس وملو أو ماشوا قبلي وملو أو ماشوا قراي وملو أو ماشوا جوار ساسوي حال كيس وادل لي سيد ألم ترى ميادين أعين أنا الله إلهي يستدي في هنا هنا يقطع السلام ويوت كذا من مخلوق في السماء والأرض والطير شمرت هنا ويوت كتب لكن ولا تلا تفقون تصبح كل التسبيح في القرآن صادر يرد الله العباد وطيرنا إلهي وعيدتك تاوترز على الصعفات الحائلين وبرش كل المخلوق الرمان قد علم إلهي ويقالنا سلاته يو تسبيحه سلاته يسيئ يسيئ تسبيح سليه يقال سلوتك شمرتها ويتكني أو ألويتكني من في السماوات والأرض وهو البقران جلحة وحكويني كيرب إلهي ويوتكني وطير صعفاته كابار يقولون كبرنا على إلائي بيوت كاريس. بيرد كابار يقولون إلائي بيوت كاريس. كل علم قال عليهم الصلاة والتسبيح إلائي يقطع دي بسيء التسبيح. والله عالمون إلائي هو علم بريء ما يفعلونه مخلوق سبحانه السماوات ولله إلائي علايم من كل سماوات سماواتكم الكهول الأرض. وإلا الله المصير لا حق سينا مخلوق ولا مصعلون إلائي الله المصعل. عنتر ميادن أركين أنا الله إله يزجي منو كحائي سحاما ضرو. ضرو تويل استجميس إنت وسعتايو wayna yoma day dhay hakee qaraa dii ala suunaya la yow suunaya la kansaar arkeen daruur iyo arkeen waan suunaya yuu yidii inuu kaxayey midan ilaahay arkeen saxaaban simayali fee sukaaney midal baarka ka sarbaaysa dadalka sawax naxaaynaa saqob ka dayeyo simayali ku baynuu iray oo 600 sukaanaya daruur simaytaaru ilaahay fukadaa rukaam saarsaran halka mahkamad moqdo ee magroob guday ee فوق قدرش يساهم ما يعاني لقاني وكاو دروتس ننفرش رقاموا الى كلمة السباح السعرات قد صرعوا الارك الوطقة <صورة> جميع يخرج يساهم صعوبهم من خيال دروتس العاد فارقوا الاركو داعي يدو ساهم الا ادو بطنين لانكو بنايا يدو ساهم بيوتو ساهم وصعوا بحي الاركي يساهم ديبات اركي وصعوا صعوب وجنزين من الصماعي حق السمادة من جبال فيها هاو حاقصوا الجباشا من, من بلد كباب فيصيبوا بيه الهي داد مملكة كوه لا يجل وكوه اصيبه ما يشاوه روح الدون ويصيبه كل حيات طبوه اي بارفكا ما يشاوه يكاد عودوان واروكا ثاناء إلا عائف كيسو يذهب بالأبصار إنه داع لا تلوت واروكا اود دايوه واروكا انده نقاطها بغي يقولي والله إلهي وكتكذية الليل والنهار مرة كانوا بضنا مرة كانوا بضنا ياب مرة بيتبع بضني إلهي بسأله إن في داري إلين كيما إلين ك بضنا يشوب كادعية على إلهي حناي واحد صورن لعبرة موجلة خصوصا هي عبرة الليول الأفصح لا تروح حركة أيوة حجرناه لا كسبوا صورن والله إلهي خلقه وأوري كل الداب وحكسر الصورة للك تقول من ما يبيو شخصيا بيغرأ وشان يعرف واحد بود دابلا والنار والنفلي وإليه بيوقاون بيو كله ليه فمن واحد كمان مركب دابوينك يهور من مد يمشي ساعة أنا على بدن عرش, عرش, وقر وقر عرش عن بعد جارك المسك أكل وأرد سؤال ما كان سؤال دارين إللي wee komuud ila dad cabal kusoo codayso asaga mudinahay nalkaas ila ay noo go'o dagaa xeygaas uu dhiga soconay waxa doostaa u jeer oo ka dheerani waminnu haakamida man mid yimshi ala ridlayn waana qalaawiy wax kusoo dhawaad labada lugoodba dhin yin shambar odan labada dad beryaan qalaawlaa oo labadaa kusoo socda wado noo أن عمتي وحوراب أرض القافر بيده يخلق الله ما يشاء وإله إلى يلقى إرتويا وحاسو كدوي ومن عراشه كسو عسير مذ لغبده وسمايه مذ اللبك لع الله سبحانه وتعالى يخلق الله ما يشاء إلى يقطع دانو أورا إن الله على خلق الشيء قدير إلى يوحد أبو أبو ذا يوقع مخلوق قيس سو لقد أنزلنا والله لقد أنزلنا وسود الجن آيات أحكام مبينات على عرض والله يهدي ما يشاء إلهي رب وضع نوعه على سلام ايهي احكمته دبان كنونه هنا نك قد انه هنا ويكفيرين هنا ويقرون وحيريهن آمنا بالله الهي من رمين وبر رسول رسول كان رمين وعطانا الهي رسولك وانعطيه عسن نعيه وانعطيه وانعطيه وقالانا ان ارحق حق ولا كسف له ثم يتولى انت كذب يتولى وحاجسا فريق قا ومنهم كوي سيدا يجري من بعد ذلك انتهى هذا كذب ايه جيل تليا وما اولئك اخوة سماء بالمؤمنين ومنافقين بأليه سبحانه وتعالى الهي وانتون ايسا ان تعرض قيم شو عدنا في عرق كيسي اللي قوي الهي سبحانه وتعالى وفرينه وقاطره ومنافق رحص واذا ادعو ملك الله illaahi الله ilaahi markii looga yeero wa rasuuliga sunnaa rasuulka markii looga yeero li ahkaamta ayuu soo dhaxay kuu ila waqtiga qareeqan ko qoomii yaa kamida muhriduna wada tagi sanaa yum ila gamay baan hadda oo islaam sheegay salaatu kan ayada laa rasuulku wuxuu ila salaala wa أه، كذلك أوق أوقبة أن أما قيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي على يوعد على على على بخكاره، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة حديث متفق عليه، صدر إلها إلا ما الضمانتة قيامة، ولا ينظر إليه إلها المفسري، ولا يزكيه إلها الدنبرة خمر، ولا عذاب عليهم وعفر كرذروه ورسوله والشافي كو حكا المسب الميزان خر حماره غاصب له أو رجع. لان دوور كيهي يجي عوركه دغيو واين الميل <سؤال> لاغار حتى عيرتو حتى فارو ود واين لاارغو وا نينكو نينكو موسبلكا سبحانه وتعالى انتا سقصني يوم لا ينظرهم الله يوم القيامه انت و مقان دد با مقل دن يرى ما ريت و كاوي اسك جيلي يوم يروح ميلاي الله وما سبحان حدو ايمان الله يوحيك وكوه هناك النار كميركو مغلق وكعره نار روم مغلق وكعره كفره كل النار اللي اتو لكم ولا سيصا وينه يا بارش شوح ولا وحك ايمان كودي ده ايمان له ونار با نحوه بالله واحد ولقود دكتجاه واحد لو وقالو رسول كشري سل الله ورسادي ورمسوك وإلى دعوه لله ورسولي اليحكم وابدينا وإلى فريقه من ويكجي السنية انت إلاه مؤمنين بأنه يكذب إلهي يا رسول آياتك يسيئ سنة رسولك ملك الله يرى مسواكه ويكذب يديه ويقعه عن الخرن وإن يقول لهم والي سبحانه وتعالى وإن يكون مرافقين تواد لنا السنية وإن يكون الضوء هذا اللهم يجعل حق حقها تيليه هنا ويجعل ملك يجعل تضع إن يجعل الله حكومه يوشي يأتو وإيمان إيان إلهي رسول كي الكتاب قد نو الرسول كتبنا كتاب في السنة دي مجبينه إيوه أعطيه سن إيوه أهو جان سن هذا أولي أن ماش النعس يوجروا سيدك تهوي ما نجاوم أخير قلوبين هو قلب واقلة مرض من دكرك تبغى عليه قلب أمري كدشين أمر تاو ماش كسين أي أمي خافون ميلا هي الدين كذا كشك هذا روحان تويله يبى ساير مغاي وحى الرابي وحى أمري رسولك صلى الله عليه وسلم اذا ما هو يطع عالفين سوى شكلكم يجينا بركو بيلي هدوسا محمد اللهين امير طابهم يشكسين ام يخافون موحي كبا قيان ان يحفى الله الولاي الجور صلى الله عليه عليهم دشرة الله الجور كبا قيان سبحانه وتعالى عما يقولون عما يظنون ظالمون علوا كبير ورسوله ورسولكم الجور كو صلى الله قيان بل إلهي الجور مصنعيه ورايح القوة سمضى عليهم ومضى عليهم وعليه سبحانه وتعالى إنما كانوا وحدها ريم قولوا المؤمنين مؤمنين هذا الخود رحمه الله إيمان كله وهالويا كانو كانوا هذا الخود وحوي إذا دعوا إلى الله ورسوله مركل إلهي اللويا كسر كمركل لويا آيات القرآن كمركل لويا سنن رسول كمركل لويا أحكام كمركل لويا كتاب إلهي السنة استحقهما قع الفلا كل رقم تدقيقية مركل به lihku بينهم سوء كتاب kay sanadu u kala go'a go'markii loogu yeero an yaqoolo waayay daan rawaan kaasa lagu yaqaan sanina waa ta'am waan magray waan fuunaya saada laga bilaa wax aan maglay hore baan ka qaanay waka ruuxumay gaaha lagu yaqaan waalay subhaanahu ta'aal wa urayka kuwa sifalaale ay aayatke ilaahay aayadeena qooniye xadiisay qoonmarkay maglaan hore kaga amal faray markiba tadbiiqeed wa kuwa يا نرى الجرايو عذاب كن ومن يطغى الله ورسوله وإلهي عطاء رسول قاطع أو أمرت ولقطع نوهي ذكهرة ويخشى الله إلهي كعب رسول بنوتي وسميه كعب صيله وعقر هذا مستقبل كان اسم إلاريو اسم دورة فورائك ممل فا اذن كوس وكل لبيني وإلهي زمانه وتعال وإلهي رسول قاطع لنبي الجيش نتوخى صلصو، كبقه إلهي أوقف توع على، صوص على مستقبل كيساء إلهي كعصر أغواشي إذا عاشي كل إلهي سبحان الله كعصر تقل النغض، أوراكم الفيزيون، والله أعلم.